القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري يتلو علينا ما يتيسر من آيات الله البينات من سورة الزمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرُو دَعَ رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ اذا خوله نعمة منه نسي نسي ما كان يدعو إليه من قبل واجعل لله أن قلت متكبّك فَرِكَ قَنِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ قلت مافتح بكفرك قليلا انك من أصحاب النار أمن أم هو وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وقائما وقائما يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والله الذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ودقى الله العظيم